مثل البهاء من الضياع يسوقهم جلادهم وجميعهم مستبشرون حتى اذا حاولوا انهارت الآرة وأفنى جميع البشر تحولوا إلى مسور لا يعقلون ولا يفكرون كالأنعام يأكلون بعضهم يعيشون في مستنقعات قذره مليئة بالدماء والأشلا يغلقون النوافذ والأبواب لكي لا يصل أي نور لهم يأتي رجل كل مرة لينقذهم لكن مصيره يكون القتل والإعدام، فهم لا يريدون تغيير حالهم، فهكذا يعيشون، ولهذا سيموتون. ألب العبيد سيظل وفي بقعة من بقاع هذا المستنقع المظلم. كبر رجل قائلا الله أكبر دمرت قلاع الروافض. الله أكبر حطمت حصون النصيرية الله أكبر كسر الصليب. أزر الرصاص على لحون ملاحب في لين والإسلام مهلكة العداء وتفجر البركان يزأر ناره حمم على حشد الضلالة والرداء أزر على لحون ملاحب في لين والإسلام مهلكة العداء. وتفجر البركان يزأر ناره حيوم على حجد الضلال بزغ نور الإسلام من جديد ونكست رايات الظلم والقهر وحكم بشرع الله فانتشر العدل وازدهرت البلاد لكن هذا الأمر لن يمر بسهولة نحن كلاب المستنقع لن نسمح لكم حصر النور الساطع في ذاك المستنقع حتى لم يكد أن يرى منه شيئا فكثر الهرج والقتل وأصبح كل كلب في المستنقع يقف أمام هذا النور ليحجبه حتى تجمعوا وتحشدوا ضد هذا النور وأطلقوا على أنفسهم تحالف الكلاب الدولي وزعموا بأن هدفهم هو القضاء على النور الذي يسبب الفوضى والتخريب في المستنقع لكن النور صمد أمامهم صمد وكافح مستعينا بالله الحق منتصر لا محاله والنور باق وله المدد باذن الله تعالى, <تعالى>, الله تعالى يموصل الابطال ليلك باسم لا تجزع. ابدا فقد زار الهصول على ارض العفاف تجمع على اطهارها نبح الكفوء يا موصل الابطال ليلك باسم تجزعي ابدا فقد زار الحصول. على ارض العفاف تجمعوا على أطهارها نبح الكفوف يموصل الابضال ليلك باسم لتجزعي ابدا فقد زار الاصول بربنا ولنفتكن بجمعهم ولنضرمن عليهم ولندفعن عن المآثر والحمى ولننزلن بضربنا درب المنوم على أرض العفاف تجمعوا على أطهارها نبح الكفو يموصل الأبضال ليلك باسم لا تجزعي ابدا فقد زار الحصون على ارض العفاف تجمع على اظهارها نبح الكفوف يمصل الأبطال ليل كباسم لا تجزعي ابدا فقد زار الحصون